أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م و للعلوم ق د خ ق ن ا ما به نفسه, ونعلم ما به نفسه ونحن أقرب إليه الاسلاميه ل ت ل ق ا ل ش م ا ل ء الله ي ف ظ من ق و إلا ل د ي رقيب عتيد و ج الحسنى ء ت سكرة ا م و ت ب ا ل و فكرة ا ل م و ت بالحق ذلك م ا ك ن ت منه ت س ي د ونفخ في ا ل ص و ر ذ ل ك ي و م ا ل و و ع د ج ا ء ت ك ل نفس م ع ه ا سار كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاء كشفنا عنك غطاءك فبصرك ا ل ي وقال م حديد و قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد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 م ا ا يبدل ل ق و ل لدي و م ا أ ن ا ب ظ ل ا م للعلوم ب ي د ن ق و ل لجهنم س ل ا م من ز ي د و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيدا هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أ د خ ل و ه ا بسلام ذلك يوم ا ل خ ل و ب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 إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد